أمجاد الأمة التي ذاقت هذه الأمة طعمها قرونا طويلة 1400 عام ما كانت إلا بسبب هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على نبيها صلى الله عليه وسلم إحنا عايزين في هذه التلتلة في هذه الحلقات التي أتميناها في صحبة القرآن أن نقف مع مظظر هذه الأمجاد لكن عايزين نقف مع القرآن هذه المرة وقفة مختلفة مش عايزين يبقى علاقتنا بالقرآن علاقة فضحية علاقة معرفة لكن أنا عايز أعمل علاقة عايز ليبقى فيه بينك وبين كتاب الله عز وجل معرف هو ده معنى هذه السلسلة التي نقف معها إن شاء الله تبارك وتعالى في صحبة القرآن عايزين نصحب القرآن احنا عايزين نتعلم في هذه السلسلة أن كتاب الله عز وجل كتاب تغييري كتاب مفروض بعد ما حضرتك تقرأ الصورة منه تتغير تختلف إحنا عايزين في هذه السلسلة نكون في صحبة القرآن في صحبة كلام الله عز وجل وكلام الملك هو ملك الكلام هو أحسن الحديث نحن عايزين نقف بقى في هذه السلسلة مع سورة سورة من كتاب الله عز وجل سورة سورة نقف مع ونفهمها لدرجة أن احنا نعمل علاقة شديها بعلاقة الصحابة مع سور القرآن